الحمد لله رب العالمين وأفلوا وأفلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى وام الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمين فهذه هي الحلقة الحابي والأربعين من حلقات أحكام إلى القرآن نتكلم فيها على بقية الآية الكريمة فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما منا كان فيه وقل نهدد بعض خمزار عديد إلى آخره. كفيها من فوائد أن آدم وحواء رُحِبَ بالإخراج منها إلى جنة بسبب معافية واحدة. فما ذلك؟ من كان عنده من المعافى ما لا يعلمه إلا الله. اتلا يكون معجزا نفسه من رقوبه العظيمه وان كان المعلوم في الشريعه الاسلاميه ان المعافي ما عدا المعافي المخرجه من الاسلام تحت مشيئه الله ان شاء الله عز وجل عليها وان شاء ربنا عفى عنها وبقر كما قال تعالى ان الله لا يغفر المشتبهين لا يفعل ما ذلك لمن يشاء، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العداوة بين الشيطان وآدم وذني، مقولة تعالى بعضهم لبعض عدوك، ويترى على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يحترف. وايات الاحتراز من كيد الشيطان وأن لا يخن عليه ولا تمر بأمره لأنه عدو وكل عدو للإنسان فإنه لا يحمله إلا على أسوأ الحالات ولهذا حذرنا الله تعالى من الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما عدوا حزبه ليكون من أصحاب السيط وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعمل بالفحشاء والنكر ومن ثوائد الآية الكريمة أن الآية هي مستقر بني آدم بل مستقر آدم ضميل بقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فوائدها أن هذا المستقر والمتاع ليدي ولا مؤبد لقوله إلى حين وما كان غير دائم ولا مؤبد فما أثر انتهاءه لأن هذا المؤجل ينقل بالساعات بل بالدقائق بل باللحظات يمكن بلحظة مرة أن تعود إليك مرة أخرى فنحن الآن في هذه الحلقة مضى علينا أولها لا يمكن أن يعود علينا الزمن الذي كنا تتللنا فيه أول هذه الحلقة ولهذا قيل كل يوم يمزي لابن آدم فإنه يبعده من الدنيا ويبنيه إلى الآخر فيجب علينا أن نستعد وأن ننتهي الفرصة بأعمالنا بما يقددنا إلى الله عز وجل ثم قال الله تعالى فترقى آدم من ربه الكلمات فتاب عليه إنه هو وكتواب الرحيم التلقيذ من الأخ عن غيره فأخذ الله آدم من الله عز وجل كلمات علمنا الله تعالى بها ومنها قوله تعالى ربنا عن آدم قال وأنا ومنها قوله تعالى عن آدم وذوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقبلنا وترحمنا لنكوننا من الظليم قال ربنا بلن نعنفسنا يؤمن تغفلنا وترحمنا ولن نكون من خاسرين ثم قال فتاب عليه أي الله على آدم وكذلك على زوجه لأن قضيتهما واحدة إنه هو التواب الرحيم وهذه الجملة تابع لما سبق اتبا عليه لأنه عبد وجه التواب الرحيم يكيد على من كاب ويرحمه حتى يكون أحيانا بعد التوبة خيرا منه قبل تأذن ولهذا لم يحصل الكذب لآدم فيما نعلم قبل أن يتوض إلى الله تعالى مما جرى منه من المعصير في هذه الآلة الكريمة من الفوائد مما الله سبحانه وتعالى على آدم بما ألهمه من هذه الكلمات التي كانت بها توبة الله عليه يقوله فتلقى آدم من ربه ومنها أن ردوية الله تنقسم إلى قسمين وبضية عامة تقتل تمام في الملك والتدبير والتصرف الخلق شاملة لجميع المخلوقات والبضية الخاصة تقتل العناية والتربية الخاصة وهي التي تكون لعباد الله المفاصيل ومنها قوله تعالى هنا فتلقى آدم من ربه كلمات مفيدة ونفايات الآتي الكلمة في أن الله تعالى تابع على عبده لقد قال الله تعالى في آتي خاتم مشتباه ربه فتابع عليه وهدى تتوبر الله على العبد تترمن الأخطاء عن الذنب وستره عن العباد وعدم المؤخر عليه وما دمنا كل كلام على التوبة فإننا نقول إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوح كاب الله عليه والتوبة النصوح هي التي جمعت شروطا خمسة الأول لإخلاص الله عز وجل لأن لا يحمله على التوبة إلا الخوف من الله ورجاء ما عنده من يستوى والثاني الندم على ما منه من الذنوب بحيث يحزن ويتأثر ويتمنى أن لم يكن فعلها هذا والثالث الإقلاع عن الزمد لأن يتخلف منه فإن كان واجبا قام به فإن كان محرما فارقه وإن كان للعباد أده إليه والرابع العزم حلعا لا وعود في المستقبل والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الموت قبل الشمس من مغربها بأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة وإذا حضر الموت لم تقبل التوبة يقول الله تعالى ولشت التوبة للذين يموى السجعات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ولقول تعالى هل انظروا إلا أن تأتيهم أولئك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع لفاً إيمانها لم تكن آنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وبعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك كما فسرها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يمنع لنا بالتوبة وقبولها إنه جواب كريء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله